أن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلام قومه لا يهدي من سبق في علم الله أنه شقي وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقوله ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وقوله من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون وقوله ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء إلى غير ذلك من الآيات وقرأ هذا الحرف نافع وابن عامر وابن كثير وابو عمرو فإن الله لا يهدى من يضل بضم الياء وفتح الدال من يهدا مبنيا للمفعول وقوله من نائب الفاعل والمعنى أن من اضله الله لا يهدى أي لا هادي له وقرأه عاصم وحمزة والكسائي بفتح الياء وكسر الدال من يهدي مبنيا للفاعل وقوله من مفعول به ليهدي والفاعل ضمير عائد إلى الله تعالى والمعنى أن من اضله الله لا يهديه الله وهي على هذه القراءة في من سبقت لهم الشقاوة في علم الله لأن غيرهم قد يكون ضالا ثم يهديه الله كما هو معروف وقال بعض العلماء لا يهدي من يضل ما دام في إضلاله له فإن رفع الله عنه الضلاله وهداه فلا مانع من هداه والعلم عند الله تعالى قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار حلفوا جهد أيمانهم اي اجتهدوا في الحلف وغلظوا الايمان على أن الله لا يبعث من يموت وكذبهم الله جل وعلا في ذلك بقوله بلا وعدا عليه حقا وكرر في آيات كثيرة هذا المعنى المذكور هنا من إنكارهم للبعث وتكذيبه لهم في ذلك كقوله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا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 فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة والآيات بمثل هذا كثيرة جدا وقوله بلى نفي لنفيهم البعث كما قدمنا وقوله وعدا مصدر مؤكد لما دلت عليه بلى لأن بلى تدل على نفي قولهم لا يبعث الله من يموت ونفي هذا النفي إثبات معناه لتبعث وهذا البعث المدلول على إثباته بلفظة بلاء فيه معنى وعد الله بأنه سيكون فقوله وعدا مؤكد له وقوله حقا مصدر أيضا أي وعد الله بذلك وعدا وحقه حقا وهو مؤكد أيضا لما دلت عليه بلا واللام في قوله ليبين لهم الذي يختلفون فيه وفي قوله وليعلم الذين كفروا الآية تتعلق بقوله بلى أي يبعثهم ليبين لهم إلى آخره والضمير في قوله لهم عائد إلى من يموت لأنه شامل للمؤمنين والكافرين وقال بعض العلماء اللام في الموضعين تتعلق بقوله ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة الآية أي بعثناه ليبين لهم إلى آخره والعلم عند الله تعالى قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لا يتعاصى على قدرته شيء وإذ يقول للشيء كن فيكون بلا تأخير وذلك أن الكفار لما أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ورد الله عليهم كذبهم بقوله بلى وعدا عليه حقا بين أنه قادر على كل شيء وأنه كلما قال لشيء كن كان وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله في الرد على من قال من يحيي العظام وهي رميم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وبيّن أنه لا يحتاج أن يكرر قوله كن بل إذا قال للشيء كن مرة واحدة كان في أسرع من لمح البصر في قوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ونظيره قوله وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير وقال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الآية وقال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إلى غير ذلك من الآيات وعبر تعالى عن المراد قبل وقوعه باسم الشيء لأن تحقق وقوعه كالوقوع بالفعل فلا تنافي الآية إطلاق الشيء على خصوص الموجود دون المعدوم لأنه لما سبق في علم الله أنه يوجد ذلك الشيء وأنه يقول له كن فيكون كان تحقق وقوعه بمنزلة وقوعه أو لأنه أطلق عليه اسم الشيء باعتبار وجوده المتوقع كتسميه العصير خمرا في قوله إني أراني أعصر خمرا نظرا إلى ما يقول إليه في ثاني حال وقرأ هذا الحرف بن عامر والكسائي فيكون بفتح النون منصوبا بالعطف على قوله أن نقول وقيل منصوب بأن المضمره بعد الفاء في جواب الأمر وقرأ الباقون بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي فهو يكون ولقد أجاد من قال إذا ما أراد الله أمرا فإنما يقول له كن قولة فيكون واللام في قوله لشيء وقوله له للتبليغ قاله أبو حيان بهذا أيها المستمع الكريم نكتفي في لقائنا هذا ولنا لقاء يعقبه ان شاء الله فإلى ذلك الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته